وصل الكلام الى ما ذكره السيد الصادر قدس سفوه من ان اخذ الزمان في الواجب على نحو مطلق الوجود هل هو مورد لجريان الاستصحاب أم لا كما إذا شك أثناء الصوم في أن النهار ما زال باقي أم لا فهل يستصحب بقاء النهار أم لا وهنا أفاد السيد الصادر بأنه تارة يعلم مقدار النهار كما اذا علمنا بان مقدار النهار عشر ساعات وشككنا في انقضائه فحينئذ يجري استصحاب بقاء النهار وتارة نعلم أن النهار إما عشر ساعات أو أحد عشر أي تردد النهار بين الأقل والأكثر فقال حينئذ مرجع اشتراط النهاري في صحة الصوم إلى اشتراطه في وجوب الصوم لأن قيد الواجب إذا كان قيدا غير اختياري فهو قيد للوجوب أيضا ومعنى ذلك أن وجوب الصوم فرع كون الزمن نهارا فالنهارية كما هي قيد في صحة الصوم فإنها قيد في وجوبه إلا أن ذلك يتصور على نحوين النحو الأول أن مرجع الجعل إلى وجوب صوم كل آن إذا كان نهارين ففي مثل هذا الفارض لو كان الجعل بهذا النحو يجب صوم كل آن إذا كان نهارين فلو كان الجعل بهذا النحو جرى الاستصحاب أي استصحابه بقاء النهار فيتنقح موضوع الوجوب فيجب الصوم أو يجب البقاء على الصوم وأما إذا افترضنا أن الجعل بنحو آخر وهو يجب الصوم النهاري على نحو الاتصاف أو يجب الصوم في الآن النهاري على نحو الاتصاف فمن الواضح أن الاستصحاب لا يجري لما لأنه لا يثبت أن الصوم نهاري أو أن الآن نهاري إلا من باب الاصل المثبت إلا أن الموريد من موارد قاعدة الاشتغال لأن المكلف علم بوجوب الصوم ويشك في انقضاء النهار أي يشك في الامتثال فمقتضى قاعدة الاشتغال أن يبقى على صومه وإن لم يجر استصحاب بقاء النهار لكونه مثبتان وهنا ملاحظتان الملاحظه الاولى ان الشك في ان النهار عشر ساعات ام اكثر مثلا تاره يرجع للشبهة المفهومية وأخرى للشبهة المصداقية فمثلا إذا نذر صوم يوم الغدير وشك في أن يوم الغدير هل هو عشر ساعات أم 11 ساعة فالشبهة مفهومية أي أن نفس متعلق الناذر هو شنو مردد مفهوما بين الأقل والأكثر وفي الشبهات المفهومية لا يجري الاستصحاب حتى عنده قدس سره بلحاظ دورانها بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء نظير ما إذا شك في الغروب حيث قال المولى <تصفيق> يجب الصلاة عند الغروب فشك في الغروب في أنه هل هو سقوط القرص أم مغيب الحمراء فإن كان الغروب سقوط القرص فقد حصل جزمان وإن كان الغروب مغيب الحمراء فلم يحصل جزمان فلا يوجد شك في البقاء والمناط في جريان الاستصحاب الشك في البقاء فاذا تردد المفهوم بين مقطوع ارتفاع ومقطوع البقاء فلا شك في البقاء كي يجري الاستصحاب كذلك الأمر في المقام إذا نذر صوم يوم الغدير وفي آخر النهار تردد أنه إن كان يوم الغدير عشر ساعات فقد انقضى جزمان وان كان أكثر فهو باق جزمان فلا مورد لجريان الاستصحاب وتاره تكون عفوا فالجاري حينئذ البراءه وليس قاعده الاشتغال لانه شك في التكليف بالاكثار إذا دار صوم يوم الغدير الذي نذره بين الاقل والاكثر فهو شاك ابتداء في وجوب شنو في وجوب صوم الاكثر وهو مجرا للبراءه ليس الشك في الانقضاء شيخنا ركزوا شك في الساعه ما عنده شك في الانقضاء اصلا هو محور شك في الساعه هل هو عشر ساعات او أحد عشر ساعه ان كان عشر فقد انقضى جزما ان كان أحد عشر فهو بقى. ما عندي شك في الانقضاء أنا. لو حللت شك ما عندي اي شك في الانقضاء شكي كله متمحض في الساعة والضيق لا ليس بالنتيجة المدار على مورد شكه مورد شكه في الساعة والضيق لا معنى لأن أجر استصحاب البقاء الصحاب بقاء أي شيء بقاء العشر لو بقاء عشر. اليوم. ما, ما اليوم إما عشرة واحد شو اليوم إما عشر, أو واحد عشر تستصحبون أي شيء اليوم بمعنى العشر أو اليوم بمعنى الأحد عشر مطلق اليوم. ما عندنا مطلق اليوم لأن شو بقى مفهومية ما عندنا مطلق اليوم اليوم إما 10 واحد 11 ما عندنا مطلق اليوم أنتم ندرتم صومي يوم الغدير مو مطلق اليوم يوم الغدير بين عشر وبين أحد عشر أستصحب أي يوم؟ ما يجري الاستصحاب هنا شيخنا؟ وإن كانت الشبهه مصداقية، كما لو علم بأن يوم الغدير في إيران عشر ساعات. ويوم الغدير في مصر أحد عشر ساعة ولكن هذا المسكين لا يدري أنه الآن في إيران وأنه في مصر، <تصفيق> فليست لديه شبهة مفهومية لديه شبهة نصداقيه، فتردده بين الاقل والأكثر على نحو الشبهة مصداقية لا على نحو الشبهه المفهومية. وحين يجري استصحاب يعني استصحابه بقاء النهار. ما لم يقل بمعارضته باستصحاب عدم عدم السعاء لأنه إذا تردد بين كون نهاره عشر أو أحد عشر، فاستصحاب بقاء النهار معارض باستصحاب عدم ساعة النهار. لما يكون شنو؟ أحد عشر ساعة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية. إنما أفاده قدس سره الشريف من أن مرجع قول الشارع صم في النهار إلى قضيتين الصحيح أنه يرجع إلى ثلاث قضايا إما أن يكون قوله صم في النهار راجعا الى قوله صم في كل ان معه نهار على نحو التركيب صم في كل ان معه مع ذلك الان نهار او انه يرجع الى ما ذكره صم في كل آن إذا كان ذلك الآن نهارا على نحو المفاد كان ناقصا أو أنه يرجع إلى قوله صم في كل آن نهاري أو ائت بالصوم النهاري فمن الواضح انه على التصوير الاول وهو ان مرجع قوله صم في النهار الى قوله صم في كل ان معه نهارون مرجع ذلك الى شنو الى التركيب والتركيب وان كان مجرا للاستصحاب حيث إن الجزء الأول وهو صومه في الآن محرز بالوجدان وكون ووجود نهار مع هذا الآن ثبت بالاستصحاب إلا أنه قدس سره كما ذكرنا سابقا قال آه. لا يعقل التركيب في قيود الواجب ال... الواجب التكليفي وذلك لأن القيد قد يرجع للوجوب ولا مانع من التركيب حينئذ القيد قد يرجع إلى الوجوب ولا مانع من التركيب حينئذ بأن يقول المولى ندخل شهر ذي الحجه وكنت مستطيعا فيجب عليك الحج فان موضوع وجوب الحج مركب واحد الجزئين قيد غير اختياري وهو دخول شهر الحجة هذا لا مانع منه لان هذا القيد قيد في الوجوب وتاره يكون القيد قيدا للواجب فان كان قيدا اختياريا مثل الطهاره لان يقول المولى يجب عليك صلاه مع طهاره فلا إشكال فيه اذ القيد الاختياري يمكن البعث نحوه وتاره يكون قيد واجب قيدا غير اختياري وهناك لابد من التفصيل يا شيخ جعفر بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي فكون القيد قيدا في متعلق الحكم الوضعي لا مانع من وان كان قيدا قولوا ياي غير اختيار ما اعلان ان يقول المولى اذا ادرك المأموم الإمام وهو راكع صحت صح اهتمام فإن ركوع المأموم قيد غير اختياري ليس بيد أفضل فإن ركوع الإمام قيد غير اختياري بالنسبة لمن المأموم. للماموم لكن الحكم حكم وضعي وهو الصحه فلا مانع من أن يكون هذا الحكم الوضعي متعلقا بشنو؟ بمركب وأحد جزئي المركب غير اختياري ان كان الامام راكعا عند ركوعك صح الاهتمام فلو ركع الماموم وشك ان الامام ما زال راكعا ام تفع عن الركوع يستصحب بقاء ركوعه ومقتضى استصحاب بقاء ركوعه صحه الاهتمام وتاره يكون هذا القيد الاخ... قيد الغير الاختياري جزءا لمتعلق الواجب التكليفي بان يقول صم في زمن مع كون الزمن نهارا فان كون الزمن نهارا ليس شنو باختيار المكلف فلا يمكن البعث نحوه وبما أنه لا يمكن البعث نحوه إذن فلا يعقل التركيب لدى السيد الصادر ومضى هذا الكلام فيه في درس يوم الخميس فلا يعقل التركيب لدى السيد الصادر إذا كان أحد جزئي مركب قيدا غير اختياري مع كون المركب واجبا تكليفيا يقتضي الباعث. إذن فلا معنى في المقام لأن يقول إن متعلق الأمر هو صوم كل آن مع وجود نهار في ذلك الآن أو مع كون ذلك الآن شنو؟ نهارين فإن التركيب جنو غير معقولين على مبنى. هل بس بالنتيجة قيد للواجب ويعترف يترف قيد للواجب. هل فبالنتيجة. هذا بفارقة النبج. فبالنتيجة هو قيد للواجب لا. نحن نحاول. هو قيد للواجب أو لا؟ لا يعقل تركيب في قيود الواجب. يعني بالنهاط كان القيد قيد، بالنهاط هذا قيد الوجود يكون تركيبيا وإن كان بالاحاظ الواجب يكون تقيديا خف لا يجري الاستصحاب بالاحاظ الوجوب يجري فبالاحاظ الواجب لا تثبت الصحة وثبت القضيه تق... قضيه قضيه هذا باجي بناقشه في هذا اللي انتم تقولوا نعم واما اذا كان مرجعها الى قوله صم في كل ان اذا كان الان نهارا أو صم في الآن النهاري، فهنا لا يجري الاستصحاب، والسر في ذلك أن الآن وجود تدريجي، فكل آن مغاير للآن الآخر، وبالتالي لا يمكن استصحاب مفاد كانه. ناقصا اي استصحاب كون الان نهارا لان الان السابق كان نهارا واما هذا الان فهو بلي غيره وليس الان السابق يجري بلحاظه الاستصحاب واما استصحاب بقاء النهار فلا يثبت ان الان نهاريون او ان هذا الان مما كان نهارا وبالنتيجة فالاستصحاب إما لا يجري لاختلاف الموضوع باعتبار أن هذا الآن غير الآن السابق لا لا لا هذا النظر العرفي يأتي في النهار لا في الآن العرف يرى أن الآنات متفاوتة ومختلفة مو في الزمان لا تجري استصحاب الزمان تجري استصحاب الآن الآن بنظر العرف غير الزمان الزمن هو الذي يتصور وجود واحد بنظر العرف أما الآن ما يتصور فيه ذلك الآن من قبيل ما ذكره في بحث المشتاقت تاره يتصور الزمن على نحو الحركه التوسطيه وتاره يتصور على نحو الحركه القطعيه ذكره صاحب الكفايه في بحث المشتاق هذا في الزمان مثل عنوان النهار مثل عنوان ما بين الحدين يقال هذا تاره يتصور على نحو الحركه التوسطيه تاره يتصور على نحو الحركه القطعيه يعني كلاهما لحاظ عرفي اما الان بمجرد ان تقول الان فالان شنو الان بنظر العرف وجودات تدريجيه ولذلك هو نفسه قال صوم كل ان يعني نظر اليه بنحو الوجود التدريجي صوم كل ان اذا كان الان نهارا هذا الذي أقول فبالنتيجة قوله كل آن هو مما يقتضي حتما ملاحظته على نحو الوجود التدريجي متى ما تصورتم القضية على نحو مطلق الوجود كان كل آن ملحوظا على نحو الوجود التدريجي لا محاله يعني هذا فرد وهذا فرد وهذا فرد هذا معناه فلأجل ذلك نقول إن رجعت القضية إلى مفاد كان الناقصة يعني يجب صوم الآن إذا كان نهارا فلا يجري الاستصحاب للتغاير بين الانات بنظر العرف وإن رجع الاستصحاب إلى مفاد كانت تامة يعني بأن استصحب النهار فهذا لا يثبت كون الان انا نهاريين او ان الصوم صوم نهاريون هذا تمام الكلام فيما افاده السيد الصادر قدسه سرو هذا كان الوجه الثالث من وجوه الجواب الوجه الرابع هذا شنو هذه حرمه هذا مع الطفوره شيخنا مطالب السيد الصاعد وهذا افتح لنا هذه شيخنا النافذه ها؟ افتحها تمام هو الشكل هذا مو صحيح الوجه الاخير مما ذكر في الجواب عن هذا الاشكال ما تعرض له السيد الامام قدس سره في بحث الخلال صفحة هذه صفحه 185 ومحصل ما ذكره أن استصحاب الزمان تارة يكونوا على نحو مفاد كان تامة وأخرى على نحو مفاد كان الناقصة فهنا تصويران التصوير الأول وهو استصحاب الزمن على نحو مفاد كانت تامه اي استصحاب بقاء النهار فقد افاد ان قوله عليه السلام من ادرك ركعه من الوقت فقد ادرك الصلاه ما هو مفادها حيث يحتمل في مفاد هذه الجملة ثلاثة احتمالات وعلى كل احتمال نتصور هل الاستصحاب يجري أم لا فتارة يكون مفاد القضية من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ان لعنوان الادراك موضوعيه اي انما تصح الصلاه في اخر الوقت اذا احرزت عنوان الادراك ومن الواضح حينئذ انه لا يجري الاستصحاب لما لان استصحاب بقاء النهار الى حين فلوياي الشروع في الصلاة لا يثبت عنوان الإدراك أنك أدركت ركعة فإن هذا من قبيل أصل المثبت. وإما أن يكون مفاد هذه القضية من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت التعبير عن السعى من دون موضوعية لعنوان الإدراك فكانه قال اذا كان الوقت متسعا لركعه فقد صحت الصلاه فالكلام هو الكلام لان استصحاب بقاء الوقت الى حين الدخول في الصلاه لا يثبت سعه الوقت حتى تصح هذه الصلاه زين وان كان معناها معنى من ادرك ركعه انه عباره عن اشتراط الصلاه في الوقت اي ان قوله من ادرك ركعه من الوقت فقد ادرك الصلاه يعني من احرز ان صلاته شنو في الوقت هذه عبارة أخرى مفاد قاعدة الإدراك هي مفاد أصل الشرطية فكأنه قال من أحرز الشرط وهو أن صلاته في الوقت فقد شنو أدرك الصلاة فإذا كان مفاد قاعدة من أدرك هو تتميم لمفاد أدلة الشرطية أن تحرز أن الركعة الأولى في الوقت فيأتي الإشكال ايضا ان استصحاب بقاء الوقت الى حين الركوع الاول لا يثبت ان الركوع في الوقت لانه لا يثبت الظرفيه فالنتيجه ان استصحاب الزمن على نحو مفاد كان تامة عاطل باطل بجميع شنو انحائه قوش التصوير الثاني ان يكون على نحو مفاد كان الناقصه وله تصويران يعني وله فرضان الفرض الاول ان يقال ان مرجع هذه القاعده المباركه من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه الى التركيب اي من صلى ركعتين وكان الوقت وقت نهار فقد صحت صلاته من صلى ركعتين وكان الوقت وقت الصلاة يعني وقت نهار فقد شنو صحت صلاته هذا هو المستفاد فنطبقه على المقام فنقول كان هذا الوقت قبل خمس دقائق وقت نهار فنستصحب كونه كذلك على نحو المفاد كان الناقصة كان الوقت وقت نهار فالآن ما زال شنو وقت نهار فأنا الآن صليت بالوجدان والوقت وقت نهار بالاستصحاب فقد صحت صلاتي وهذا الاستصحاب يتيم بناء على ما قال شيخ جعفر ان النظر العرفي يرى الوقت والزمان على نحو الوجود الواحد السيال فيقال بان هذا الوقت آه. كان نهارا فهو ما زال نهارا واما اذا شككنا في ذلك وقلنا بان العرف يرى ان الوقت على نحو الوجود التدريجي فياتي فيه الاشكال السابق وهو تغير الموضوع مضافا إلى أن هذا يبتني على تمامية الاستظهار أي أن نستظهر من دليل من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة التركيب أي من صلى ركعة وكان الوقت وقت نهار فصلاته صحيحة والعرف لا يساعد على شيخ علي على مثل هذا الاستظهار وإنما يستفيد العرف من هذه الروايه التقييد أي كون الركعة في الوقت على نحو التقييد الذي لا يثبت بالاستصحاب الفرض الثاني الذي اختاره وبنى عليه قال بأن المستفاد من قاعدة المستفاد من قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة أن موضوع الصحه وصف في المكلف لا وصف في الصلاة ولا وصف في الوقت أي ليس موضوع الصحة أن تكون ركعة الصلاة في الوقت وليس موضوع الصحة أن يكون الوقت وقت نهار وإنما موضوع الصحة وصف في المكلف نفسه لا في الصلاة ولا في الزمان وهو موضوع الصحة ان كان المكلف ممن ادرك ركعتان فقد صحت صلاته اي كون المكلف ممن ادرك فالوصف الدخيل في الصحه وصف شنو للمكلف من ادرك ركعه من الوقت فقد ادرك الصلاه فإذا كان وصفا للمكلف فلا يراد به انه ادرك فيما مضى واضح ولا يراد به انه ادرك بنفس الصلاه وانما يراد به ان المكلف متصف بوصفين وهو كونه ممن ادرك ركعه بحيث لو صلى في هذا لو صلى في هذا الظرف لكانت صلاته صحيحه فبناء على ذلك يتم الاستصحاب نقول هذا المكلف قبل خمس دقائق ممن ممن أدرك ركعه فهو الان ممن ادرك ركعه وحيث صلى فقد تحقق المركاب صلى مع كونه ممن أدرك ركعة بالاستصحاب فصحت صلاته فقال قدس سره نعم الظاهر جريان استصحاب أن المصلي كان ممن أدرك ركعة في السابق فكذا في الحال فالموضوع من كان يدركها وهو الظاهر من القاعدة فعلى ذلك لا إش كان في الاستصحاب فيجب عليه الاتيان بها يعني المبادرة إليها وكان يعني فإذا صلى كان اتيا بها في وقتها تعبدا. المفروض بعد ما فهل المستظهر من قوله من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة أن الدخيل في الصحة وصف المكلف أم هذا تعبير عن شنو الشرطية وهي أنه إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها كما يقال زكاه السمك بخروجه من الماء ذكاة الجنين بذكاة أمه إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها لا أن الموضوعية لوصف المصلي والمكلف كي يقال هذا المكلف ممن كان ممن أدرك ركعة فهو الآن ممن أدرك ركعة وحيث صلى صحت صلاته تعبدا والحمد لله رب العالمين بالي، سلف الناس مثل لأنه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم